إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يرضي فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا أو يسارا رمي به في سواء الجحيم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 وكل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول كاني ان تترك الشجره فلولا كان المرام لتوضيح الاحكام من, من بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البستان رحمه الله عليه تفاجئ بابي طهرما انت واكرز ايس علينا سرباب نواقض الوضوء وتبابي هل وشين لولا كاني دزنيش ايه ستكي تزنيش دزنيش أن مقدمة ليش إيشي؟ نواقض جم ناقض يعني هل وشين لوا؟ والنقب في الأج في الأجسام إبطال تركيبها وفي المع وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. نواقض علينا ناقض ليش إيشي هل وشين لوا؟ ل في الأجسام إبطال تركيبها أو تركيبه كإنسان درس وكذنوجة يعني نما نماعني هو يكله إنسان بروز ما أتوقع تسمعون شكله حال وفي المعاني إخراجه عن إفادة ما هو المطلوب ولا معناته هو يا درسوني لو شديك وادبوا يا بكه هو يبغى تسمعون شكله استا بيه ناكت حال وش عندها الموضوع هي إلى المؤثرة. أهل وشينا وكاني درس بن نيش بريد تيها لوع اللتاني كاديقنا في إخراج الوضوء للاداني درس بن عما هو المطلوب منه لوايكوا دبوابك لأنه يتطعني نيش بيبكي سسر النربي صفرس بي وهذا يتطعني نيش بيبكي بلام بواسطة أو أشتاني كوا عبادتا بيبكي أو تغير نيش بكوتواف كيف يشتى بدز نوشة؟ ثم تعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلة. كأنا بقول إلا تشي كاريجلا لدرجةني تركني بدز نوش. دواي لمو تسمع لابو لمو نوي سنوي بدز كوا خايف البرد بي بيبطار كذي تبع. واضح ليه؟ والناواق أبو قسمان هالو شنروا وكان دو بشن. أحدهما يا كم أحداث تنقض الوضوء بنفسها حدثنا كوا الله بنفسي خوي الثاني أسباب وهي ما كان مظلمة لخروج الحدث هو جمانية وهي حدثي يك والمسي مسيش شروطي يكسرناه بس لمسك بيتا و بل, بل كو دو عباس ذكاكا و مذيع و ذي دربتي من حيث الدليل هل وشين روكان لروانغي دليلوى وقع نقوى على ونعياك الغائط الغائط يعني سرقاو سرقاو او او تسقسكبي تسقى ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع. بل لبهل لبوهال وشانوي هم بقرآن هم بعد يسبي أيضاً هم بإجماع دوم البول. شو غائط جو ركبوا بول يعني قلت كتر. ثبت نقضه بالسنة والإجماع. هم وشانوي هم بسنة في غمضة هم بإجماع دو س والقياس على الغائط. كغايث في سعيه قال يوشن بول بقول اولاد لا قال يوشن المذي ال ثابت وبطي هرموسانوي بسننه بيغمض بس اظلم وقالوا باجماع وقالوا ب قياس كدن يسر بول اسمي ميس دم الاستحاضه او خني او خني كوا استحاضه يا طبعًا ما دش يعني نخش ها إيه يكشفنا أما دم الحيض ما دم دم حيض و متفق عليه ششيرزنا واستحارة فرقية الدم الحيض لا قدام الاستحارة إنسان لون أو أفسات لون منهر أفساتك كاتشي ديالك لا وياه مانعنا في دكتور سوري مانعنا ثال روزة شهر روزة حفته عد المهم بجيري كاتي كان يخوي ديالك لا يا بالام لون منبر بشرتك لكاتي نخوشين أبي شو كذاري من ضالي بويا بو تاه بو ان كاين لي تكسوا صوره كاين لي تكسوا باسيدي وياك واك حاليا في هذه حافظ جماع يقاضوا الراسيه دو نيوزي نيورانو عسر نيورانو عسر عين نيورانو عسر جمع دكافيكوا غوص لجل خوين دكاد نيوزي نيورانو عسر جمع دك و مغرب وعشاء عين غوص لجل خوين دك مغرب وعشاء كيزم جمع دك اول لكادخ خوين استحاضه دي لمره وي أو ترج اذا بعد دك لابو داوود ياه من حديث عائشه في قصة استحاضه فاطمة بنت أبي حبيش فتوضاي وصلى نيج بك فانما ذلك عرق او انت عرق يعني دماس يعني دماس خين خين خين يعني دماس يعني دماس يعني يعني يعني يعني دماس يعني دماس يعني دماس يعني دماس يعني أو, أو ما وقال أو عين بلو ورجال وقال بذلك عامة أهل العلمي النوم نستن تعارضوا الأراء، أهل نستن سيا. أنا علماء كان اختلاف كاتن واختلفت في المذاهب، فبعضهم يرى النقض من قليل وكثير. تی دردالی نه کم بیان ضر بی نستن همهی روزهای دیگه شدی و بعضیم لار نق معینو اصلاً هندگ درن اصلاً نر شدی بنویان ولی بیت طبعا نیکشش معامل لیکوی قیاده سپیه غم صلى الله عليه وسلم و غيتي خاص به یک پیغمبری الله صلی الله و علیه و سلم نرفتند امن کات هندگیم واضحه؟ أي بعد ذلك؟ ل أو استخازه ماي؟ أتقولي كانت نوسي لكانتي نوستي نوست ذلك؟ أوقلي هذاك السبب؟ أوقلا خصائصه؟ خصائص بيعمر صلى الله عليه وسلم والجمهور سلكوا مثل الجمعي. الجمهور يشجمع شاكل دميه وهو النقب بالكثير دون القليل. ده اللي هنده وش ندور بزورك أي نقب دا كان رقص ديال أما لا باش مثلا باشي لي بال يعني باسط جيش وصل؟ بلى. بلا مقراته تبيني أغيلته هي. باعثم في طريق يعني أغيلكويتي أو اختيار أغيلكويتي أو لبعض ديگر سيناء. ولكن هذا هو المسلم ولكن هذا ما المسلم ولكن هذا هو المسلم ولكن هذا هو المسلم الذي يمكن ان روي هناك من بيت ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يكون هناك من اجل ان يا هناك ان فقد قوي فيه خلاف لما غيري أنا خلاف فجيزور جسنا هو أصلا كان بساتي إن شاء الله إيه فالمديش يصليك عن أنا سيدني مالك الرحمان رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تختبق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو مسلمين هو الله عليه وسلم درجة الحديث فأصل الصحيح مسلم أصلك الصحيح مسلم بلافظته كانوا ينتظرون العشاء فينامون بس هذا أقام بأي بي أو ينامون ليركوها يبقى سكرة بس نوم بأصل لها نوم بأسل بالفكر يوم يسعى المسنع دائما ألفاظ الحديث أقام بألفاظ ذلك عن ثلاثة نجحة اصدق قد لد بورديت بل يا دغيث اذا بورساء نجم مستني ثم يصلون ولا يتوضؤون قال البديقي مجال الجاوي الصحيح وقال المعلم زيد وصالح مفردات الحديث عهدي العهد والزمن يقال كان ذلك على عهد فلان يعني سردم أي زماني جمع عهود وعهاد ينتظرون سهروان نجد يترقبون عذوره لأداء الصلاة سارواني هابيل يغمضي هذا كلامووي نيوزكي اداب كالعشاء شمعه عشاء مانع عشاء, عشاء خوارد له عشاء خوارد له عشاء خوارد له بكسر العين والمد عشاء واول دخول وقته بعد غياب الشفق الاحمر بعد الشفق الاحمر سميت الصلاة به لأن تفعلوا فيه، من يجد بونعياته، ما كاتي إشاعياته، لَمْ نَقْدِلَهُ كَاتِي ويقال لها العشاء الآخرة، نَعْلَى العشاء الدوم، الاخرى العشاء الأول، أو أَقْدِمَنَدْرِ العشاء الآخرة، حتى،, حتى حرب يأتي منها أن يكون للغات والانتهاء، قَصْدِي شَبِيعِكَ حتى يعني كوتا يكي يعني نقول حتى رأسها يا رأسها مجري وحرب جرب يتم رأسها رأسها أجناء أجناس سبي رأس ويا ناس هنا بكسر الثائي فهو من باب ضربي يضربو خفق يخفقوا يعني كسرتان وأفضل ما شو السماء أفهم نساز حتى برتان حرب جرب يعني أنا... أو قبل تستسر اسمي دفتحه والجاربلام أقبل تستسر فعله يزيد دفن عاصي له ما هو جيد ما هو لا لا ولا خشمانية تباد من يعني النعاس يعني ميلان النعاس قال بالمصباحي خفق إذا أقراط وسيرة من النعاس مورزان فإن رأسه دون جسدي فما له رأسو سركيني بس هاي نتولى يعني بس في يعني أصل صانعه وانيه إنسان ولا يبقى عايز نخليه بيديرش يعني فكري ليه لسا كوتي هكذا با كل شيء أعلى هو سمي الراس بالإنسان تعني شي شيء أما تزع دواية لما سائل بشر جزء أكمانيه يُعرفن كل بالجزء مرحبا؟ لذلك السلم دا شون مرحبا؟ السلم دا شون؟ خلو ما أعلمني بزملي بشون؟ هالإنسان كم قلت السلم بملي <تصفيق> وا أو <تصفيق> أو <تصفيق> <تصفيق> أو لا اورديكو دوالي ودي سلم باملي دشو با واضح وا فهم قلبي ني بلا ما قودو بشوا يعني دياريك ليا اوتي اوتي على السربيه من المشوار السلم ما يوقفهم لا حديد او الا غادي يورجيت النول يسيد من الجالسي لا ينقو في نستنشي كم لو كده نشتيا نستنشي الله عشان توا النوم الكثير ناقض للوضوء أجل نستنشي زور بي الله عشان نستنشي الله عشان توا لما تقرر في نفس الصحابي همان حاول هؤولي بيغمبرهم أن النوم ناقض للوضوء كنستن نستنشي الله عشان توا إلا هذا القدر الذي شاهدوه سيم الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة أما شرط ما نية لقرب ركن داخلية شرط خارجة لصحة الصلاة قالت الشرطة ركن نية فنفي الوضوء في هذه الحالة دليل على وجود يافقي عليها نذكر دنيا دسميش لو حالتي بلقيا كوا لغية وحالتي هل ناقشينتو مما كان يجب لغة الطهارة كذا على الركش كان يجيك نقلش شنو كان سؤالهم استحمام وتأخير صلاة العشاء سنة نيجي جاء داريوه كم تأخير بكه بلاه بعويب زن بيقبل ماذا فيصل الله وسلم لولا أن أشوق على أمة تي لأمرتهم بتأخير الصلاتي İlâ ثلث al يان yani نصف الليل Bu da bu Bukhariya. Yani eğer anlâslar ümmetikon tundum nakil bayağı kursam nakil bu ayı sen dekir haulümdada da, dağılın niyosyan eşyaya biberneği yan thûreti yakam yan niyoyi şeve. Örgüye deyük ki, eğer insan bezemâ adrageyi hiç zariye, zemâ adrageyi koyup ki eğer eğer eğer eğer eğer eğer eğer eğer أجرهاتو لما ديسا منزله مدرسة شرعية مدرسة جبو برسالة شرعية لساعات عفته مثلا ذكر سن بعث ذكر سنوما مستهزال او ديمام مستهزال برسال او برسالة كذي تسع عدة او, سيادة أو, سيادة أو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 محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد دواي محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد فربما موجود أن نقضى الطهارة ثالث استفاء متأخير صلاة عشاء عن أول فقد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول إنه لوقتها يعني لوقتها لوقتها لوقتها شك مالنابي لا يمتأكيد به لا يمتأكيد كينوى لا يمتأكيد لأه لولا أنا شق على أمتك أتأخذ حديث أحد يقول قال يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البقاء في المسجد انتظار للصلاة شو كتتم لأن يعني لا في الصلاة هذا إنسان كدليل على سكين برو لابد أن يكون أو نيش ناي بدل نيشي يعني نكشف شغلة عزلا عزلا دلوقتي لو وفضل الانتظار يا فضل كذي شغلة يعني نيشكى فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زال أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه بردهام يجلانجوا لأنه يشيع لما رتي لما لهي مادام اقول يوزع الراي كتيخ نيوسع ما نيوس لو ندير تصاور ديالهم يديروا شغل زار ميمه هذا بالان ديال العمونه لا السعوديه مثلا لما كي او الى تشتم كبان قدري نيوساتي ما على قامتي ني جامي نيوسه قادرين تصدقها يعني نيش يعني أطلع بان قدام لا بجذبان جاكمبو شوي أو يعني طيب جواز النعاسي والرقود في المسجد لاسيما إن تطالع صلاتي كأول شيء أقول لك تقول يعني بورجا بورجا نقدر رؤية دوانية دوانية دوانية سابعا خلاف العلماء العلماء اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء على ثلاثه اقوال نستن استن او سيق سي سلامه فذهب بعضهم الى ان قليله وكثير هناك هاندي شانغوتيام لا كما كاي زوره كي هما هذه اليومش بناء منهم على ان مرغي النوم عدد ينقض الوضوء ينقض الوضوء لما نوين مرغي نسدل عدد كي يقض الوضوء تو اوياك وذهب بعضهم الى انه لا يقض قليل ولا كثيره هاندي جديدنا نا كما كاين زوره كي تيجان الاشاناش ناشني ما لم يتحقق خروج الحادث حدوث حدث كو هذا الا اجل تاكيد نهوي تسجيل لهذا بناء منهم على ان النوم ليس بلاقض دهن نستن بيته احتمال يعني احتمال كو وارده وهي مقاعدك ما انا دايبه لسا أجري ده دنيا كده دستا أو كأحيد ده دستا بس لما لسا أجري دنيا نيوس عاد بع بعيرمبي داس بعدناه عليه ضامشيني ده. قشبيهنا وذهب الجمهور العلماء جمهور علماء إلى ان الكثير المستقل نابذون دون نوم اليسير. يعني. ageratu e nouma nustla şey quluz quluz quluz da oya ban jiga ernesi edebiyi borzan wani borzan ban jiga bele babasulun agelir lege zulani lege zulani lege hards der ki le zangozak etse ban evi diye oya ada fulan fulan roish bi befe da xonni kemi jash xonni ma bi xavs xonni bokol gozay ولاهم دون النوم اليسير لك كميت ولاهم تفاصيل او تقول تفاصيل في تحديد القليل بالكثير او تقول كان تفصيل آه كان ما كم سبعة كان ما كم سبعة وصفات الناق إذا في كتب الأحكام وهذا القول هو الراجع او قول الراجع كوا برجانك كم كم برجانك يا أبي يبيش غيري برجانه يعني لوين على لوين شيء والقول وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة فإن حديث صفوان بن عسال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع خذابنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط و وَالنَّهُ وَلَوْمٍ أولا يقول رواه التلميذي والنسائي تمسعي كدريساً في غنبرة في المعنى في و أذكر أجل السفر بوين أما خفكاً ما لفينك إنو السيش إلا دي بوين أنا هم دي نقض الوضوء من النه. والكل غائدي والبول يسمع كميرا كذيه وحديث وأناسي كان أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد ينتظرون العشاء حتى تخبق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون دليل على أن يسير النوم لا ينقب كميرا كم رأسي ويا مستلقي كما كأبي لا أشد النت مستلقي صار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انا استغفرك ولدعو اليك